أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا على الخاشعين الَّذِينَ يظنون أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً وعمل صالحاً فلهم جرٌّ عزّ ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطرخ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 في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة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 إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى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 صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء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 الكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي ينزل عليكم أي من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد حَسَدًا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بِأَمْرِهِ إِنَّ الله على كل شيء قدير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 يا بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عن نَفْسِي شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلًا وَلَا تنفعها شَفَاعًا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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً للناس وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا مِن مقام إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُوا وعهدنا مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين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 وَالصَّابِئَ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَا بَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا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 وَلِأُوتِي الْمَنِيعَةِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة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 فَإِذَا أَفَضَّ النَّاسُ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا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 كسب والله سريع الحساب واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتق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 خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، فإن زلتم من بعد ما جاءت قل فاعلموا, فاعلموا، أن الله عزيز حكيم، هل يوم الغمام في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاء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 لا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله وعلموا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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَا طَاقَةَ لَنَالَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ لَا قُلْلَاهِ كَمْ مِنْ فِئَةِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَفِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء الله قتلت للذين من بعد من, بعد ما من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم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 ثُمَّ ادْعُهُمْ يَأْتُونَّكَ سَعْيًا وَعَلَّمَنَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ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 أموالهم في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما فقوا منا ولا أذل، لا ما ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوفهم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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ النَّخِيلِ مِنْ النَّخِيلِ وَعَلَبٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا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 لا تظلمون للفقرة الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء